يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَتَحْصَرُ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَدِينِ أَجْلِ النُّسَانِ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْخَبِيرُ خَلَقَكُمْ وأنزل لكم من الأمعان سماية أزواج يخلقكم في بطول خَلْقًا. ولا يرضى لعباده الكفر كيف تشكرون يرضى لكم ولا i إنا إنك من أصحاب النار أن هو قائم آلاء الليل ساجدوا وقائما ساجدوا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي لأن أكون أولى المسلمين قل أخاف وَالَّذِينَ كَتَبُوا الْفَرْحَةَ العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفمن حف علي كلمة العذاب أفأنت من في النار لكن الذين اتقوا ربهم له من من فوقها وَقُنَّ النَّبِيَّاتُ تَجْرِيلَ سَقْطِنَ الْأَنْدَامِ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ مِعَ أَلَمْ تَرَ ثم يهيد مَجْرَى الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا سُبُلًا لَّهُ وَحَطَّهُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّجِيدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا اللَّهُ فَهُوَ على نور من ربه فَوَيْلٌ من قُلُوبُهُمْ الله اجعل أحسن الحديث كتاب مشابهاً ماذا أن يتقشعر منه دقشعر منه ذرود الذين يخشون ربهم ثم تين ذرودهم وقلوبهم إلى دجل الله ذلك هو الدّم وَمَن يُغْنِرَهُ فَمَا لَهُ مِنْهَا أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِ رَسُولِ الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ الظَّالِمِينَ ذُو قُمَةٌ كُمْ تَكْفِيُونَ كَلَّا بَلْ فأذاق الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكثر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في القرآن من كل مثل من كل مثل لعلهم قرآن ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء تشاكسون ورجلاً فلمن لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم قيامة عند ربكم تختطلون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختطلون فمن من كذب على الله وكذب بالصدق إن جاء فليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء بالصدق وطزق به أولئك هم المفتقون وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُغْرِ اللَّهُ فَنَاهُ كَمَا لَهُ مِنْهَا وَمَن يَهْدِ لَهُ فَنَاهُ مُضِلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي قل حسري الله عليه يتعسل المتوكلون قل يا قوم يعملوا على أن كانتكم فمن الثداف لنفسه ومن ظهر فإنما يضي عليها وما أنس عليه بوثير الله يتعفى الأنفس حين موتها والتي لم تمثي ملالها فينسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لا لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله ثم إليه ترجعون وإذا دكر الله وحده شمعزة قلوب الذين لا يؤمنون وإذا دكر الله وحده شمعزة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا دكر الذين من دون إذا هم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو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 It كي ما كسبوا وما وَاخْشَوْنَ لَهُ أَن يأتيكم الْعَذَابُ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما تقول نفسي يا حسرة على ما فرصت في جنب الله وإن كنت لمن الثاخرين تقول نفسي يا حسرة على ما في فر العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكثر وكنت من الكافرين ويوم القيامة فر الذين كذبوا على الله وجوده وده. أليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين استقوا بمفادتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي هَؤُلَاءِ النَّجِيُّ نَتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ كل اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ السماوات وَالْأَرْضِ والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله فأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد روحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرفت ليحبطن لا يحبطن عملك ولا من الخاسرين بل ما فعلتم إن الشاكرين وما قدر الله ما حفظه و الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطية من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وعشغطت ربها وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كلنا فيما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسلق الذين كفروا إلى جفا أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم نسل منكم يذلون عليكم آيات ربكم وينذر لكم بقاء يوزكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العالمين زمل والمتكبرين، وَفِي الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَمَ الْجُمَرَةَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا فَبْطِحَتْ خَبَوَاتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ؟ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَبَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ فَلَا تَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ فِيهَا سَرِيعًا فَأَصْحَابَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ نَزَلَ مُرْهَمًا حَتَّى إِذَا جَاءُ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَقَالُوا لَهُم خَزَنَتُهَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا قالوا الحمد لله الذي الأرض من الجنة حيث وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورفنا الأرض نتدره من الجنة حيث نشاء فنعم أجو العالمين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورفنا الأرض نتدره من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامين وترى الملائكة حافين من حول العرش تسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين